وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به قضايا باب في القضايا وأحكامها قال ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ما احتمل الصدق لذاته يعني والكذب لكن اكتفى بذكر الصدق عن ذكر الكذب ان ما يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بالنظر لذات الكلام لا لمضمونه ولا للمخبر به يعني لا للمخبر عنه ولا للمخبر به إنما لذات الخبر هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يسمونه خبرا ويسمونه قضية مناطق يقولون عنه قضية بينما علماء البلاغة علماء اللغة يقولون ايش خبر <تصفيق> أقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات النمر معنا أن هناك تصورات وتصديقات فالتصورات هي تصور الأفراد بينما التصديقات تصور وقوع النسبة بين هذه الأفراد قال وهي القضايا وأحكامها هذه هي التصديقات أو مبادئ التصديقات مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها وواحد القضايا قضية واحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر يعني يقال قضية ويقال خبر لكن المناطق يستعملون كرمين قضية قال وتعريفها تعريف القضية مركب معنى ذلك القضية كلام مركب وليس كلاما مفردا مركب احتمل الصدق والكذب لذاته احتمل الصدق والكذب لذاته فاحتمال الصدق والكذب يعني هذا قيد مركب قوله مركب خرج المفرد بقوله يحتمل أو احتمل الصدق والكذب فاحتمال الصدق والكذب يخرج الإنشاء لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب يعني الإنشاء برمعنا فيما إذا قلت لك قم هذا الكلام يعني يوجد معناه بذاته بنفسه أنا لا أخبرك عن شيء حين أقول لك قم وإنما أطلب منك أن توجد القيام فلا يقال هذا كلام يحتمل الصدق والكذب لأنه لا يحتمل الكذب فقوله يحتمل الصدق والكذب أخرج الانشاء وقوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله حين يخبرنا الله تعالى فهذا خبر مقطوع بصدقه لا يحتمل الكذب لكن عدم احتمال الكذب لا لكونه خبرا وإنما لأمر آخر وهو صدق المخبر ومن حيث هو كخبر يحتمل الصدق والكذب إنما نفينا الكذب لماذا؟ لصدق المخبر الذي يخبر يستحيل عليه الكذب فجزمنا بأن هذا الخبر يفيد الصدق ونقطع بصدقي لكن لا لذات الخبر وإنما بسبب أمر آخر وهو المخبر وما يقطع بكذبه أيضا يدخل في التعريف إيش ما يقطع بكذبه هناك اخبار يقطع بأنها كذب ومع ذلك يقال لها خبر لماذا؟ لأنها من حيث هي يقطع تحتمل الصدق والكذب لكن لذات مخبر به نعم قلنا لا تحتمل الصباح ككون الواحد نصف الثمانية اذا قالنا انسان الواحد نصف الثمانية هذا كلام قطعا كاذب قطعا كاذب من حيث الوجود لكن من اين جاء الكذب لا من حيث هو خبر وانما من حيث ان المخبر به في الواقع ليس كذلك مخبر به في الواقع في الوجود ليس كذلك ليس الواحد نصف الثمانية <تصفيق> قال لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع خبر الله ورسوله قطعنا بصدقه نظرا إلى المخبر والواحد نصف الثمانية قطعنا بكذبه نظرا إلى الواقع لأن الواقع ليس كذلك فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به لا من جهة الخبر فإذا يبقى ينطبق على الجميع بأنه خبر يبقى ينطبق على الجميع بأنه خبر ثم قال إذن الآن عرفنا ما هي القضية عباره عن كلام مركب نعم يحتمل الصدق والكذب لذاته هذه القضايا نعم هذه القضايا لها أنواع وأقسام ثم قال ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني القضايا عندهم ايش قسمان قضية شرطية وقضية حملية الشرطية سوف يتكلم عنها في الابيات التالية قال والثاني يعني القسم الثاني الذي هو الحملية نعم كلية شخصية يعني هذه القضية قد تكون كلية وقد تكون شخصية كلية سوف يبين كما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق هذه قضية كلية وهي قضية حملية لماذا لأن القضية الحملية يعني هناك موضوع ومحمول وهو ما يسميه علماء النحو بالمبتدا والخبر الإنسان هذا موضوع الذي هو المبتدا حيوان ناطق هذا محمول هذا ايش محمول وقولنا الانسان هذه كلية يعني امر كل وليس امرا جزئية الانسان نعم والثاني يعني القضية الحمية كلية شخصية تكون كلية وتكون شخصية شخصية مثل قولنا زيد قائم, زيد قائم هذه قضية قضية حملية لوجود الموضوع والمحمول زيد موضوع وقائم محمول فهي قضية لكنها قضية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل الأول يعني القضية الكلية القضية الكلية قد تكون مسورة وقد تكون مهملة المسورة يعني التي تحاط أو تبدأ بكلمة كل أو بكلمة بعض أو ما إلى ذلك هذه يقال عنها مسورة طبعا سوف يشرح ذلك كله. والمهملة إما مسور وإما مهمل المهمل مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق هذه إيش مهملة يعني لم يدخل عليها سور بينما لو قلنا كل إنسان حيوان ناطق أو كل انسان حيوان فهذه مسورة بعض الحيوان انسان مسورة دخل عليها بعض أو كل أو ما إلى ذلك قال والسور يعني هذه المسورة كليا وجزئيا يرى السور يعني المسورة قولنا كل انسان حيوان هذه قضية كلية إيش؟ مسورة كلية نعم قضية كلية مصورة أو قضية مصورة كلية بعض الحيوان إنسان جزئية لأننا قلنا إيش؟ بعض بعض الحيوان انسان. فهي قضية كلية نعم مصورة جزئية نعم يعني هي قضية بالاول كلية من حيث انها ليست شخصية قضية يعني ليست كلية ليست شخصية نعم وهي في نفس الوقت نعم مصورة وهي جزئية واربع اقسامه حيث جرى واربع اقسامه حيث جرى يعني ايش هذا حيث وقع يعني هذا ايش المصور المصور يأتي اربع اقسام او بلا شيء يعني غير مصور غير مسور وليس بعض او شبه جلا يعني في نفس الوقت هذه القضايا قد تكون موجبة وقد تكون سالبه موجبة يعني لم يدخل عليها نفس سالبه دخل عليها نفي وكلها موجبه وسالبه اما بكل او بعض او بلا شيء وليس بعض او شبه جلا يعني اظهر اظهر احاطه يعني التسوير بمعنى ايش الاحاطه احطنا اما بكل او ببعض وكلها يعني هذه الاقسام الاربعه الشخصية نعم و الكلية بقسميها المسورة والمهملة والمسورة بقسميها الكلية والجزئية صار عندنا اربع اقسام شخصية نعم مهملة مهملة مسورة كلية مسورة جزئية اربع اقسام وكل واحد من هذه الاقسام موجب وسالم وصاروا كم صار الثمانية فهي وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثماني آيبة يعني تعود وتقول إلى أن تصبح ثمانية أقسام والأول الموضوع بالحملية الأول الكلام الذي يأتي في سطر الجملة يسمى إيش؟ الموضوع نعم بالقضية الحملية الكلام الذي يأتي أولا هو الموضوع والآخر المحمول السويه هذا يعني حشو تكملي البعيد أقول القضية قسمان شرطية وحملية والأولى يعني إيش الشرطية يأتي الكلام عليها في المتن يعني سوف يأتي الكلام عليها في الأبيات التالية والثانية وهي الحمليه أي ما اشتملت على موضوع ومحمول سميت حمليه لماذا لانها تشتمل على موضوع ومحمول كزيد كاتب كزيد كاتب طبعا نحن نقول على الحكايه ك ك يعني حرف جر لكن لا نجر اللفظ لأن نقوله على الحكاية يعني كان نقول كما لو قلنا زيد كاتب نعم كزيد كاتب إما أن يكون موضوعها هذه الحمليه، إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان حيوان موضوعها إيش كلي نتكلم عن الإنسان نقول الإنسان حيوان والإنسان أمر كلي كلمة الإنسان أمر كل تحته جزئيات كما علمنا او جزئيا كزيد كاتب هذا جزئي لماذا لانه فرد واحد فالثانية تسمى شخصية نعم اذا هذه القضية الحملية ان كان موضوعها كليا تسمى ماذا نعم كليا وان كان موضوعها جزئيا قال فالثانية يعني التي موضوع... موضوعها جزئي مثل زيد كاتب يسمونها شخصية نعم لأنها تكلم عن شخص واحد والأولى التي موضوعها كلي موضوعها كلي نعم إن كانت مهملة من السور سميت مهملة الانسان حيوان فما دخل لا كل ولا بعض ولا شيء ولا لا شيء فتسمى إيش مهملة مهملة يعني من السور هذا الصلاح يعني غير كلام النحويين إنه هذا كلام مهمل يعني إيش لا معنى له غير مستعمل نعم وإن كانت مسورة فإن كان السور كلا السور كلا يعني لفظ كل أو ما في معناه في معنى كل فالقضية كلية مثل ككل ككل إنسان أو عامة الإنسان يعني هنا لفظ كل إنسان هنا السور كل السور كل بينما إذا قلنا عامة الإنسان عامة السور عامة وهو ليس لفظ كل لكن بنفس المعنى إذا قلنا كل إنسان حيوان أو قلنا عامة الإنسان حيوان المعنى واحد فإما أن السور لفظ كل أو ما في معنى مثل كلمين عام. وإن كان بعضا السور إن كان بعضا أو ما في معنى ما في معنى كلمة بعض، فجزئية تكون إيش هذه المصوره جزئية كبعض الإنساني بعض الإنساني أو واحد من الإنسان كلمة بعض إذا قلنا واحد من الإنسان مثل قولنا بعض الإنسان لأن بعض تنطبق على الواحد وتنطبق على الاكثر صح؟ فاذا قلنا واحد من الانسان او قلنا بعض الانسان واحد من الانسان حيوان بعض الانسان حيوان نعم كلام صحيح طبعا هنا لا ناخذ مفهوما لا ناخذ مفهوما انه طيب بعض الانسان حيوان يعني بعض الانسان ليس بحيوان أه؟ لا نحن مرادنا بيان المثل المثل صحيح ام لا وإن كنت يعني أنا معلق لو كان المثال غير ذلك لكان أولى يعني لو قال بعض الحيوان إنسان بعض الحيواني انسان فهذه مسورة جزئية مسورة جزئية واحد من الحيواني إنسان فأيضا مسورة لكن هنا نكون يعني ابتعدنا عن أن يكون هناك مفهوم إيش مفهوم؟ يعني مفهوم مخالف يعني حين نقول بعض, إيه بعض الانسان حيوان فقد يتبادر الى الذهن مفهوم المخالفه انه بعض الانسان ليس بحيوان هو ليس هذا مراده الكلام صحيح الكلام صحيح بعض الانسان حيوان بعض الانسان حيوان نعم لكن لو قلنا بعض الحيوان انسان لكان المثال اشمل اشمل واعم تفضل <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> لا, <جسل> <تصفيق> لا كيف شخصيه كليه <تصفيق> نعم <تصفيق> كليه هذه يعني مصوره جزئية هي كليه ليش؟ لماذا كليه لان المعنى اعم من واحد اعم من فرد معين حتى اذا قلت واحد من الحيوان انسان واحد من الحيوان انسان ليست شخصية لماذا ليست شخصية؟ لأنك لم تحددها بشخص معين أما لو قلت زيد حيوان بكر حيوان هذه نقول عنها إيش؟ شخصية يعني محددة بشخص معين الشخصية كلمة شخصية ماذا تعني؟ يعني في شخص معين في شخص معين لكن بعض الإنسان حيوان أو بعض الحيوان إنسان أو واحد من الحيوان إنسان هذه ليست شخصية لأن المعنى فيها كلي وليس جزئية المعنى فيها كل لكن هي في نفس الوقت جزئية لماذا؟ لأنه دخل عليها بعض أو ما في معنى قال فتلخص أن القضايا أربعة شخصيه ان كان موضوعها جزئيا يعني لكن جزئي معين يعني حتى ما يصير علينا التباس مثل ما حدث الان موضوعها جزئيا لكن ايش جزئي معين جزئي معين كزين كاتب ومهمرة ان كان كليا ولم تصور موضوعها كلي لكنها لم تصور كالإنسان حيوان كالإنسان حيوان نعم وكلية وكلية بأن سورت بالسور الكلي سورت بالسور الكلي يعني لاحظ عم يعمل تميز حتى لا يتمس على الموضوع وإلا فالمهملة كلية المهملة كلية لأنها قابلت إيش؟ هي نعم لكن هذه الكلية ايضا كلية من ناحية كلية من ناحية نعم او يمكننا ان نقول كلية مسورة كلية كلية مسورة كلية يعني مسورة بكل مسورة بكل يا من حيث المعنى الجزئية كلية من حيث المعنى كلية لان نقول بعض الانساني حيوان وبعض الانسان حيوان فهذه ليست مخصوصة بفرد معين فمن حيث المعنى كلية لانه يندرج تحت جزئيات كثيرة لكن من حيث يعني تسويرها من حيث تصويرها بكل او بعض نسميها ماذا كلية او جزئية قال وكلية بان صورت بالصور الكلي ك كل إنسان حيوان وجزئية انسورة بالصور الجزئي كبعض الإنسان حيوان وكما قلت لو كنا بعض الحيوان إنسان أيضا لكان أولى تفضل ما في يعني من حيث المعنى النتيجة واحدة من حيث المعنى النتيجة واحدة لكن سيأتي معنا في تدام بقايا بحث المنطق نجد انه ينشأ اختلافات ينشأ اختلافات حين يأتي العكس حين يأتي النقض حين يأتي كذا ينشأ ايش اختلافات وعبارة عن يعني مزيد اضاح واصطلاح لانه لما نقول كل انسان حيوان يعني في هذه الحالة انت تحكم على كل فرد فرد على كل فرد فرد أما حين تقول الإنسان وحيوان فحكمك على الجميع بالنسبة لهذا المثال ما في اختلاف أما بالنسبة لامثله أخرى في اختلاف نحن إذا قلنا الطلاب أذكياء ها الطلاب أذكياء يعني كلهم أذكياء ما في ولا واحد مثل حكايتي زكاء قليل شوي ها يعني في نعم لكن حين نقول كل الطلاب أذكياء كل الطلاب أذكياء فكألا نقول كل واحد من الطلاب ذكي فهنا صار في اختلاف المعنى نعم فضل إيه؟ لا جزء هذا جزء معظم نعم الحيواني إنسان نفس الشيء لكن انا ما احب هالمثال كثير لانه معظم الانساني حيوان اي نعم الا اذا يعني قصدنا الحيواني المعنوي اه في ناس عندهم حيواني بزمان هن في فئة من الناس في هذا البلد عملوا جمعية سموها جمعية الحيواني اه وضعتوا اي نعم الاسم الاحمار الفلاني الكذا يعني اذا من هذا الباب بيمشي الحال فأنا ما أحب هذا المثال لكن لو قلنا معظم الإنسان حيوان هي كلام صحيح وهي جزئية هي جزئية لأن معظم ليست كل معظم ليست كل نعم كثيرا من الإنسان حيوان نفس الحكم يعني طالما أن السور ليس شاملا لكل الأفراد فهو فهي جزئية فهي يعني ليست الجزئية ذلك قال لك الجزئية ما كانت ببعض او ما في معنى ما كانت بجزء او ما في معنى تبعنا فمعظم كثير اكثر كلها في معنى الجزء فتعتبر جزئية نعم قال وكل من هذه الاربعه يعني ايش الشخصية والمهملة والمسورة بالكل او المسورة بالجزء كل من هذه الاربعه اما ان يكون موجبا كما تقدم الامثله السابقة كلها موجبة لم يدخل فيها نفي او سالبا او سالبا الامثله على السالب قال كزيد ليس بكاتب الموجبة زيد كاتب زيد ليس بكاتب الإنسان والإنسان ليس بحجر الإنسان ليس بحجر هذه مهملة هذه إيش؟ مهملة ليست شخصية وإنما هي مهملة سالبه الإنسان ليس بحجر ولا شيء من الإنسان بحجر لا شيء ألاحظ هنا كلية نعم رغم انه ما اتى بلفظ كل لكن لا شيء بمعنى كل لا شيء بمعنى كل لا شيء من الانسان بحجر فهذه كلية سالبة مسورة كلية سالبة بعض الانسان ليس بحجر بعض الانسان ليس بحجر نعم هذه ايش مسورة جزئية سالبة فتكون الاقسام ثمانية تكون الاقسام ثمانية والاول من كل واحد والاول من كل واحد يعني من هذه الثمانية يسمى موضوعا نعم والثاني يسمى محمولا وهو المشار إليه بقوله والأول إلى آخره البيت والأول الموضوع بالحملية والأول الموضوع يعني الأول هو الموضوع نعم والاخر المحمول قال واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية محتمل الصدق ولم يقول والكذب يعني هي القضية ما تحتمل الصدقة والكذب. قال للاكتفاء لماذا للاكتفاء الاكتفاء يعني يأتي بكلام في موضع نعم ولا يأتي به في موضع آخر اكتفاء بما ذكر في الموضع الأول يعني مثل قوله تعالى نعم قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله يعني وهي مؤمنة وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان معين؟ فاكتفى قال فئة تقاتل في سبيل الله ما ذكر وصف الإيمان اكتفى بماذا؟ بوصف ما يقابله بالثانيه قال واخرى كافرة طيب اخرى كافرة تقاتل في سبيل ماذا اكتفى بما ذكره في الأولى يعني من قوله فئه تقاتل في سبيل الله فهم ان الثانيه تقاتل في سبيل الشيطان ومن قوله كافره فهم ان الاولى مؤمنه نعم فقوله ما احتمال الصدق يعني ويحتمل الكذب لان الذي يحتمل الصدق تقول يحتمل الصدق يعني ويحتمل الكذب طالما انه يحتمل الصدق فأتى لا تجزم بصدقه إذا يحتمين الكثير قال اكتفاء للاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير وتعليم الأدب في التعبير نعم يعني إذا كان في مجموعة من الناس في مكان ما بعض عما يتسافه قلنا والله اللي عما يعني يلتزم هيك الاحترام فهو مربى يعني هذه ما عملت هو غير مربى يعني معروفه لكن يعني أنسى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال آه فمن رأى منكم خيرا فليحمد الله ومن راى غير ذلك آه قال ومن راى غير ذلك يعني اللي لموحل كثير سكوت عنها احكي الكلمة الجميلة يفهم منها الكلام غير الجميل يقال كان عيسى عليه السلام مع بعض الحواريين فرأوا جيفة فقال بعض الحواريين ما أنتنا ريحها هذه حتى يعني مزعجة كتير فقال عيسى عليه السلام ما أبيض أسنانها ما أبيض أسنانها لهم جميل عم يحكي كلام صحيح لكن يعني تعليم لأصحابه أن يعودوا أنفسهم الكلامة اللطيف مثل ما قال قيل امام الشافعي فلان كذاب فقال له عود اكسو قال اكسو الفاظك احسنها اكسو الفاظك احسنها قل حديثه ليس بشيء قل ليس مستقيما اللسان ها؟ اذا قلت ليس مستقيما اللسان يعني ايش كذاب لكن كلمة مستقيم وكلمة لسان يعني اجمل من ان تقول كذاب نعم ثم قال وان على التعليق فيها قد حكم لان يتكلم لنا عن الشرطية وان على التعليق فيها قد حكم يعني في ايش ربط ربط بين امرين هذه هي معنى الشرطية فانها نعم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة إذا معلش حنعيد الابيات قال وإن على التعليق فيها قد حكم يعني حكم في القضية نعم بناء على التعليق فإنها شرطية ايضا الى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة اي مثلها يعني في الربط ايضا تسمى شرطية منفصلة جزآهما مقدم وتالي في الحملية قلنا موضوع ومحمول هنا نقول مقدم وتالي اما بيان ذات الاتصال ما اوجد نعم ما اوجب التلازم الجزئين ذات الاتصال شرطية متصلة ما اوجب التلازم الجزئين يعني المقدم والتالي دائما متلازمان فهذه يعني هناك قضيتان في الحقيقة سيأتي معنى ان هناك قضيتان نعم هاتان القضيتان احداهما مقدم والاخرى تالي وهناك ارتباط بينهما فلذلك كانت الشرطية. فحين يكون التلازم دائما نعم، التلازم دائما لا ينفك أحدهما عن الآخر فذلك أو فتلك القضية الشرطية المتصلة نعم. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين يعني المنفصلة من غير كذب المين هو الكذب ما اوجبت تنافرا بينهما يعني هنا صار في ارتباط بين امرين لكن وجودا وعدما يعني ليس هناك تلازم في الوجود اذا وجدت احداهما انتفت الاخرى ما اوجبت تنافرا بينهما اقسامها ثلاثة فلتعلم اقسام ماذا الشرطية المنفصلة الشرطية المنفصلة ثلاثة اقسام مانع جمع او خلو او هما قضية شرطية منفصلة مانعة للجمع يعني هذان الامران نعم لا يمكن ان يجتمعا نعم لكن يمكن نعم لا يمكن ان يجتمع لكن يمكن ان تخلو القضية عنهما او خلو مانعه خلو تمنع عيش ان يخلو هذان الامران او يخلو هذا الامر منهما لكن يمكن الجمع بينهما او هما مانعة جمع ومانعه خلو وهو الحقيقي الاخص فعلما يعني هذه اللي هي مانعه الجمع والخلو هي يعني اخص من غيرها وهي احق بهذه التسمية من غيرها اقول لما تكلم على القضية الحملية اخذ يتكلم على الشرطية لان الاولى جزء من الثانية الاولى ما هي الحملية الحملية جزء من الشرطية لماذا لان القضية الحملية نعم موضوع ومحمول بينما الشرطية مقدم وتالي وكل من المقدم والتالي فيه موضوع وفيه محمول فصارت الجملة الحمليه جزء من الجملة الشرطية ودائما يقدم الجزء على الكل مثل ما مر معنا الانسان حيوان ناطق فلابد ان نعمل نعلم الحيوان اولا والناطق ثانيا لنعلم بعد ذلك الانسان والجزء مقدم على الكل وعرفها بقوله وان على التعليق الى اخر البيت البيت نعم يعني وقال ايش وان على التعليق فيها قد حكم يعني ان القضية الشرطية ما تركبت من جزئين تركبت من جزئين ربط احدهما بالاخر باداه شرط او عناد باداه شرط او عناد. اما اداه شرط او اداه عناد. يعني نفي. كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. نعم. ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فهنا ربط ماذا? بين طلوع الشمس ووجود النهار. ان كانت الشمس طالعة جملة كاملة قضية كاملة الشمس طالعة والتالي النهار موجود ايضا جملة كاملة يعني قضية حملية فالشمس طالعة قضية حملية والنهار موجود قضية حملية لكن ربط بينهما وأداة الربط ما هي الشرطية إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والعدد نعم هذا مثال اخر اما زوج واما فرد العدد اما زوج واما فرد هذا ما قصد به باداه العناد يعني لا يمكن ان يكون الامران هذا او هذا يعني وجد احدهما انتفى الاخر قال فالاولى تسمى شرطية متصلة ما هي؟ حين يكونوا إيش؟ الربط بينهما نعم هناك تلازم لأنه في تلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار لا ينفك أحدهما عن الآخر فلذلك سميان متصلة شرطية متصلة والثانية تسمى شرطية منفصله ماذا قال في الأبيان؟ نعم وذات الانفصال دون مين ما اوجبت تنافرا بينهما تنافرا بينهما فلا يمكن ان يكون العدد زوجا وفردا في آن واحد اما زوج واما فرد فاذا قلنا هذا العدد زوج اذا ليس بفرد اذا قلنا هذا العدد فرد اذا ليس بزوج واول كل منهما يسمى مقدما اول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا نعم طبعا هذه اصطلاحات يعني سمعنا في كتب النحو مثلا في كتب الاصول في كتب الفقه المقدم والتالي فهذا اصطلاح ايش المناطق ومعنى ذلك ان الجملة شرطية ان القضية شرطية وليست قضية حملية فالشرطية المتصلة ما اوجبت تلازم الجزئين بان يكون احدهما لازما للاخر كالمثال المتقدم ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ليست الشمس طالعة فالنهار غير موجود شرطية منفصلة لكنها, متصلة لكنها سالبة فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار طلوع الشمس ملزوم يعني التزمنا اولا طلوع الشمس فلزم عنه وجود النهار في لازم وملزوم ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فالملزوم ما هو الشمس طالعه ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود طيب نقول فالشمس طالعه اذا فالنهار موجود الشمس طابع التزمنية. الان مثلا نقول الظلمة قائمة الظلمة قائمة اذا الليل موجود فلازم وملزوم اللازم يترتب على الملزوم الملزوم ما هو نعم الشمس غائبة اذا الليل موجود هذا لا قال والشرطية المنفصلة ما اوجبت أي دلت على التنافر بينهما ما أوجبت، أي دلت على التنافر بين، أوجبت التنافر دلت على التنافر بينهما بين ماذا وماذا بين المقدم والتالي بين اللازم والملزوم فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة بالفردية، الزوجية منافرة. للفردية. لا تجتمعوا معها قال وهي ضمير يعود على ماذا على المنفصلة على الشرطية المنفصلة القضية التي بين تاليها نعم بين مقدمها وتاليها تنافر واضح نعم قال ثلاثه اقسام مانعة جمع مانعة جمع وهي ما دلت على